بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى اله وصحبه أ ج م ع ي ن لقد تكلمنا في الدرس الماضي على أ ر ك ا ن القصاص فقلنا إ ن أ ر ك ا ن القصاص ث ل ا ث ة القتل والقتيل والقاتل تكلمنا على القتل و أ ن و ا ع ه من العمد وشبه ا ل العمد و ا ل خ ط أ وما يتعلق بها من صور وتفصيلات ثم تكلمنا على القتيل فقلنا يشترط لوجوب القصاص في القتيل أ ن يكون معصوما إ م ا ب ا ل إ س ل ا م و إ م ا ب ا ل أ م ا ن و ا ل أ م ا ن إ م ا أ ن يكون ب ا ل ج ز ي ة و إ م ا أ ن يكون بالعهد فإذا لم يكن معصوم فلا فيهدر الدني قصاصة على قاتله لم على الحربي معصوم يكن والمرتد فلو قتلهما أ ح د فلا يقتل بهما و أ م ا من عليه قصاص فقلنا إ ن ه كغيره من الناس يعتبر معصوما ب ا ل ن س ب ة لغير ولي الدم أ م ا ب ا ل ن س ب ة لولي الدم فيجوز له قتله على ما ذكرناه من ت ق ص ي ل فيما إ ذ ا وكله القاضي بالقتل والزاني المحصن قلنا إ م ا أ ن يقتله مسلم و إ م ا أ ن يقتله ذمي ف إ ن قتله ذمي قتل به لان زاني عندنا ليس كافرا و إ ن م ا هو عاصي والقتل الذي يحد به إ ن م ا هو ع ق و ب ة واما اذا قتله مسلم فلا يقتل به ولكنه يعتبر عاصيا لانه اعتدى على سلطه القاضي واما القاتل فقلنا وهو الركن الثالث في القصاص ق كنا يشترط فيه ان يكون بالغا عاقلا ف إ ذ ا ذهب عقله بجنون فلا قصاص عليه و أ م ا إ ذ ا ذهب عقله بسكر أ و تعاطي دواء مزيل للعقل ف إ ن ه يقتص منه ل أ ن ن ا لو قلنا إ ن السكران لا يقتص منه لا يعجز ا ل إ ن س ا ن عن أ ن يسكر ويقتل لكي ي د ر أ عن نفسه أو ق ص ا ص ثم تكلمنا على بعض الصور فيما إذا دعا القاتل كان دعواه لم الدعوة تصديق تصديق أنه أو وأم أو مجنون وأم كان تصديق دعواه أو لم يمكن تصديق هذه صبي فقلنا يشترط فيه أن يكون القاتل أول ان ل ل أولا ق ا ت أ يكون مسلما المقتول القتيل المقتول الدم بالإسلامي الأمان بالإكبر القاتل أن يكون بارغا عاقلا اتلمنا على هذين الشرطين وهناك مسلم على ثالث معصوم أو يكون هذين أن شرط لا بد من توفره حتى يتحقق الركن الثالث في القصاص أ ل ا وهو القاتل حتى يعتبر قاتلا ي ق ص منه لا بد أ ن يتوفر فيه شرط ثالث أ ل ا وهو ا ل م ك ا ف أ ه ان يكون بالغا و أ ن يكون عاقلا و أ ن يكون القاتل كفءا للمقتول ف إ ذ ا لم تتحقق ا ل م ك ا ف أ ة ما بين القاتل و ا ل م ق ت و ل فلا يختص منه والكفاءه ما بين القاتل والمقتول تظهر في ث ل ا ث ة أ م و ر في الدين و ح ر ي ة والرق والابوه أ ب و و ة ل ن ة يعني ت ظ ر آثار الكفاءة ا ل في هذه أ م والبنوه ر ث ث ل اختلاف الدين ل ا ة و أ و و ة ا ل ب ة والحرية و ا ل ر ف إ ذ ا لم يكن ا ل م ق ت و ل ك ف ا ن ا ل ق ا ت ل فلا يقصم ن ه فلا بد أ ن تكون هناك م ك ا ف أ ة مبين ا القاتل والمقتول و ب ن ا ء على هذا قالوا لا ي ق ت ل م س ل م و بالمياه و ل و كان ا ل م س ل م و زانيا م ص ط ن ا يقيم علي ه ح د ا ل ز ن ا ولا يقتلوا لقتلوا بالمياه في م ا ل و قتل ا زمياه يجفع ويعاقب ويكون قد ارتكب حراما من آ ذ ى ذميا فقد آ ذ ا ن ي ومن آ ذ ا ن ي فقد آ ذ ى الله ما دام ا ل إ ن س ا ن ذميا فلا بد أ ن تصان حقوقه ولكنه لا تكافا بين مسلم وذمي في اغتصاب لما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لا يقتل مسلم بكافر قال ا ل إ م ا م ابن المنذر ولانه م يصح عن ل ب ي صلى ل ل ا ع لا ي ي ه وسلم خبر ع ر ض ه به ولأنه وبناء فلابد من العمل به قال ولأنه لا على ذلك يقتاد للكافر من المسلم فيما دون النفس ل لا, لا يقاد بالاطراف ك فيما لو قطع طرفا منه ب ا ل إ ج م ا ع أ ج م ع ت ا ل أ م ة على أ ن ه لا يقاد المسلم بالكافر فيما دون النفس ففي النفس من باب اولى ووجه ا ل د ل ا ل ة في هذا الحديث أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لا يقتل مسلم بكافر فالكافر نكير وقع في سياق النفي فيفيد العموم م م وكذلك ل ل ا س يعني أ ي مسلم لا يقتل ب أ ي كافر عندنا ق ا ع د ة ع ا م ة في أ ص و ل الفقه تقول ان النكره اذا وقعت في سياق النفي أي تفيد ل ل ع ه ا النفي ف ف ي ت العموم كأن إن القرآن منفي عنه الله تعالى قال أ ي نوع من أ ن و ا ع الريب التي يمكن أ ن تخطر على قلب بشر في أ ي مجال من مجالات العلم و ا ل م ع ر ف ة كلها م ن ف ي ة عن ا ل ق ر آ ن الكريم ولا يمكن أ ن تجد فيه تناقضا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ا لانه ف فيه ل أ من عند الله وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام والمسلم العموم عليه النبي نكرة نكرة الصلاة لا لا لا يقتل لكافر فالكافر يقتل فيفيد مسلم ف أ ي مسلم لا يقتل ب أ ي كافر وهذه ا ل م س أ ل ة من المسائل ا ل خ ل ا ف ي ة بيننا وبين أ ب ي ح ن ي ف ة رحمه الله تعالى ورضي عنه حديث عهد عهد فنحن عهد عهده عهد عهده عندنا وعند النبي عليه يقتل في في يقتل في الذي الله ألا لا بكافر ولا ولا الفقهاء لا يقتل المسلم بالكافر في هذا صلى وسلم مسلم لكم جمهور ذو ذو ذكرته لا يقتل مسلم ن ك ر وقعت في السياق النفي ف ل تفيد العموم وكذلك الكافر أ ي مسلم لا يقتل ب أ ي كافر ولا ذو, عهد ولا ذو عهد في عهده تقدير الكلام بناء على قوانين العطف اي ولا يقتل ذو, عهد ذو عهد في عهده بكافر بالنسبه للمسلم لا يقتل مسلم بكافر ب أ ي كافر سواء اكان الكافر ذميا او كان معاهدا او كان حربيا لان اللفظ عام لا يقتل مسلم لكافر عام سواء ك ا ن ذمي ام كان معاهد م س ت أ م ن او كان يعني مستجير او كان حربي كله لا يقتل به المسلم لا يقتل مسلم لكافر اي مسلم ق ل ن ا حتى ولو كان زانيا م ح ن اي ب أ ك ان ف في العطف ر ولا ذو عهد في عهده مقتضى أ ه لا يقتل بأي كافر بأي أي أن ذا العهد إ ذ ا قتل في ح ا ل ة كونه معاهدا لا يقتل بالكافر ب أ ي كافر حتى ولو كان كافرا مثله حتى ولو كان ج م ي ا قال لا اجمعت ا ل أ م ة على أ ن ذا العهد اذا قتل ا ل ذ م ي ذ م ي ا مثله ف إ ن ه يقتل به أ ج م ع ت الامه على هذا لا خلاف فيه بين العلماء الشق الثاني ا ل ح د ي ث إ ج ب ا ع ا ل أ م ة مخصص مفترض عام به أنه عام لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي أو ذمي حربي أو ذمي م حربي ع او ه د ل الأمة على أنه يقتل ل ك ن أنه أجمعت ا ب ذمي ي إيش اللي بقي معنا؟ بقي معنا الحربي فشق الحديث الثاني لا يقتل ذو عهد في عهده أي وبناء ذو ب معنا؟ معنا إذا فالشق ذلك عهد عهده ح ر بحربيا حديث مخصص إذن ه عهد ولكن عام د خ ه عهد عهده التقصيص لا بحربيا يقتل ل في ذو و الشق ا ل أ و ل من الحديث لا يقتل مسلم بكاثر لم يدخله ا ل ت ق ص ي ص على عمومه نكره وقع في سياق النفي فتفيد العموم فالشق الأول من الحديث, عام. من الحديث عام والشق الثاني الحديث عام التقصيص بالإجماع دخله على أجمعت أمة من من تقصيصه وعطف الشق الثاني من الحديث على الشق الاول لا يقتل مسلم بكاثر ولا ذو عهد في عهده والعطف حسب القوانين ا ل ل غ و ي ة يقتضي التشريف بين المعطوف والمعطوف عليه في الحفظ وبناء على ذلك إ ذ اذا عطف على العام الخاص إ عطف الخاص على العام تخصيص العام عطفنا خاصا عام على نحن هل يبقى العموم على عمومه والخصوص على خصوصه أ م أ ن ن ا نخصص العام الشق ا ل أ و ل حديث عام ما دخله تخصيص الشق الثاني أ ج م ع ت ا ل أ م ة على تخصيصه ثم ع ط ف ن ا هذا المخصص على العام فهل عطف الخاص على العام يؤدي إ ل ى تخصيص العام أم ي ب قال ى ع ابو م عمومه على على والخاص قال خصوصه أ ح ن ي ف ة رحمه الله تعالى عطف الخاص على العام يقتضي تخصيص العام يقتضي تخصيص العام ويقول أبو حنيفة بناء على هذا إذا قتل مسلم ذميا يقتل به لأن تقدير يقتل في قتل العام بناء هذا إذا الكلام لا لكافر ولا على مسلم لأن مسلم عهد في عهده أبو ذو به الشق الثاني ولا دعادي فيصير عادي في الكافر قفرنا هنا ف العام الموجود في الشق الأول من الحديث من ي ي ف ص التقدير على مذهب أ ب ي ح ن ي ف ة لا يقتل مسلم بحربي ولا د ع ا د في عهده بحربي والذي خفف عموم الشق الأول وذهب ا الثاني للإجماع لا خلاف بين العلماء ل ش ق بين في تخصيصه خصص و جماهير الفقهاء و ا ل أ ص و ل ي ي ن إ ل ى أ ن عصف الخاص على العام لا يؤدي إ ل ى تخصيص العام بل يبقى العام على عمومه والخاص على خصوصه ق ا ل و ق د جمع ا ل ق ر آ ن بين ا ل م ت ب ا ي ن ة قال الله تعالى بنسبته المكاتب فكاتبوهم إ ن علمتم فيهم خيرا و آ ت و ه م من مال الله الذي آ ت ا ك م ا ل م ك ا ت ب ة م ن د و ب ة و إ ي ت ا ء شيء من المال ا ل م ك ا ت ب واجب وقال الله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم الأكل من الثمر مباح الحق الحصاد فالعطف المنذوب على ندبه وبقي الواجب وآتوا يوم وإيتاء يوم واجب وبقي إذا حصاده مباح ما شيئا من ثمره أثمر من ندبه أثر حقه بقي ع لا ى إ ج ب المندوب صار و ا ج ب ة ولا الواجب صار م ن د و ب ة فقال الجمهور العطف نعم يؤدي إ ل ى التشريك ولكن يؤدي إ ل ى التشريك في الحكم وليس في أ و ص اوصاف ف الحكم نحن شركنا ما ا ل نحن م بين ع ط ف والمعطوف عليه في و القتل إذا عليه قتل يقتل لكن أ الحكم من جميا كون حرثيا أو كونه الكاكر أو حرثيا هذا لا ع ل ا ق ة له بالعطف العطف ما يؤدي الى التشريك في اوصاف الحكم الحكم من ومن الأمان وما ومناء الجمهور مسلم عمومه الشرابة شابه هذا فالعطف لا يؤدي إلى التشريك بها فقال لا بكافر إلى على ذلك فقال الجمهور لا يقتل مسلم بكافر يبقى على عمومة. أي بأي كافر يبقى بأي أي يؤدي حربي كان أو、زمي. يقول ذمي صفات الكافر لا ع ل ا ق ة لها بالعظم ولا ذو عهد في عهده ب ك ا ف ر أ ج م ع ت ا ل ا م ة على تخطيط الشق الثاني لكن والعقل لا يؤدي إ ل ى تغيير ا ل أ و ص ا ف وهذه القاعده ة يعني ا هذا الكلام ء يقولون أ ن ه لا يقتل مسلم بكافر أ و ل ا لحديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ك م الا ذكرنا أ لا يقتل مسلم بكافر وكما قال ابن ا ل مولدر هذا الحديث لا معارض له فوجب العمل、به. ونحن كنا نريد أ ن نقول إ ن الدميه لا يقتل بكافر ب أ ي كافر كان وعندما الأول عمومه أجمعت على بالإجماع على أن الأمة الذنمية بالذنمية يماثر الذي الثاني يقتل فدقي فخص صفة الذي يدعون ثانيا للابقاء ا ل أ و ل على عمومه أ ن الله سبحانه وتعالى قال لا يستوي أ ص ح ا ب النار و أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة وقال أ ف م ن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ن هذه قاعدة أ ص ل ي ة ث ا ي وهي أن الفعل في في ة قوة نفرة بمعنى علماء الفعل الفعل عند أن نفرة الأولى الأصول في قوة ف ق و ل الله تعالى لا يستوون كأن ا لا ل ه ت ع ل ى ق استواء ل لا ا ن على ل س و ا بينهما و ا ل ن ك ر إ ذ ا وقعت في سياق ا ل ن ك ر ف إ ن ه ا تفيد العموم وبناء على هذا نقول إ ن الله نفى المساواه ما بين المؤمن والكافر لا استواء بينهما في أ ي جانب من الجوانب وهذا ليس مخصوصا ب ا ل ث و ا ب والعقاب يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ن ه عام ما خصصه الله تعالى ب ا ل ت و ا ب والعقاب يوم ا ل ق ي ا م ة افمن كان مؤمنا كمن كان ف ا ت ق ا يعني كافرا لا يستوون لا ا س و ا ء بينهما فما دام لا يوجد م س ا و ا ة بين المؤمن والكافر كيف نقتص للكافر من المؤمن لا يمكن ل أ ن خ ر ط ا من شروط القصاص ا ل م ك ا ف أ ة بغض النظر عن هذا الحديث لو لم يكن معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر إ ذ ا غضبنا ا ل ط ر ف عن مساله أ ل ة عطف ا العام على ل إلى ل يؤدي تخصيص ا عطف ا الوقت الخاص يعني كما أننا م هم تعميم وبنفس نقول كما أن أبا حنيفة يقول أبا يعني أن حنيفة إلى يؤدي ع كما الخاص على العام يؤدي إلى تخصيص العام هناك من يقول يؤدي تعميم إلى إلى العام العام على الخاص يؤدي إلى تعميم الخاص نقول له هناك استحوا عطف من أن العام يبقى على عمومه والخاص يبقى على خصوصه اذا غضبنا الطرف, الطرف عن هذا الحديث نهائيا لنخرج من إشكال عقص على العام. الشريعة العامة من ع قوانين ا ل ش ر ي ع ة ا ل ع ا م ة تمنع من أ ن يقتص لكافر من مؤمن ل أ ن الله تعالى نفى الاستواء بين الكافرين والمؤمنين لا يستوي أ ص ح ا ب النار و أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ َ ف َ م َ ن كان ََ مؤمنا ًُِْ كمن ََ كان ََ فاسقا َِ لا َ يستوون اي لا استواء بينهما نفر وقعت في سياق النبي فتفيد العموم وبناء على ذلك فنقول لا مساواه بينهما ابدا ولا تكافؤ بينهما فلا يقتل المسلم بالكافر بعد ذلك كون الدمي يقتل بدمي مثلي من على قبي الايه لم تتكلم عليه نهايه الآية نفت تخصه المهم عندنا في هذه ا ل آ ي ة لا ك ف ا ء ة بين مؤمنين وكافر وبذلك لا يقتل به هذا مختصر الكلام الذي يمكن أ ن يقال في هذا الموضوع نعم وعندكم شتربيني لكنه حفصناه حنيفة طبعا القاعدة ما تعرض ما ما مسلم كما وذكر لو يقول أبو لكافة الشيخ لها أشار إليها إشارة وذكر شيئا آخر قال لا يقتل شرح آخر هذه رضي الله تعالى عنه لو خصصنا الشق ا ل أ و ل من الحديث يصير معنا لا يقتل مسلم ف بحربي يتقون لي قتله الحديث قتله معنا فقد بدون معناه معناه صار لو أ ن ن ا خصصنا الشق ا ل أ و ل من الحديث بسبب تخصيص الشق الثاني وعصبي ر عليه لا صار حديثه د السائدة و ولخلا و ن معنى عن ن م صار إني أقتله ما عليه ا ا د ي ق ف أنه لقال ي ما يحتاج إ ى مصر م ا يحتاج إ ل ى مصر أنا ع ن د م ا ي ق ا إذا عملت العمل الفلانية ل لي في عملت فيه ث و ا بدون م ن ب ما يقال إ ك كيف لا تعاقب م ن و ولا ب ع ا ما يحتاج ا ا ق م ل د ن منذوب لم تعد ب ح ا ج ة ل أ ن تقول لي لا تعاقب هذا مفهوما ب ا ل ب د ي ه ة ف إ ذ ا قال الشارع لي جاهد لسبيل الله وقت للحربي وقت في م ا ح ت ا يقال ج ذلك أن سبيل الله عليه وقتني س ل م حينما فإذا ا الله صلى الله لا ل رسول صلى عليه وسلم ي ق ل مسلم م بكافر من أجل أن ب ي ن ن ا ا ل ك ا ف ر مطلقا لا يقتلوا ب ه المسلم ل أ ن ه لا مساواه بين كافر ي ن ومؤمن طيب ا ل ش ر ط الثالث في القاتل ويشترط أ ي ض ا في القاتل مكافاه وهي مساواته للقتيل ب أ ن لم يفضله ب إ س ل ا م أ و أ م ا ن أ و ح ر ي ة ل أ ن ا ل ذ م أ ي ض ا لو قتل حربيا لا يقتل به الذن حربيا لأنه لا مكافأة لو قتل لأنه بين حربيا وزمي كما اننا فرقنا ا بين المسلم والكابر كذلك نفرق بين الكفاره فالزمي لا يستوي مع الحربي ولا يستوي مع المرتد كما سياتي معنا في التفصيل نعم. ويقتل بالمسلم ويقتل أيضا إ ذمي ا قتل ذ ا ذميا مثله ويقتل ذميا به أ ي بالمسلم ل ش ر ف ه ويقتل بذمي ايضا أ و إ ن اختلفت ملتهما كان قتل يهودي نصرانيا أ و نصراني يهوديا أ و معاهد مجديا و وهكذا قال ل أ ن الكفر ة كله م ل ة و ا ح د ة لأن شريعتنا جميع الشرائع الشرائع شرعتنا نفخت فصارت جميع جميع ا ل م ح ر ف ة التي نسخها ا ل إ س ل ا م صارت ب ا ط ل ة وكل من اتبعها بعد ا ل إ س ل ا م صار كافرا ولا فرق بين كافر ي ن وكافر الذي يفرق بينهما الحرابة والعدد الحرابة والأمان هذا الذي يفرق بين الكفرة في موضوع القتل هنا أما في أحكام أخرى نعم هناك فرق ما الكتاب وما بين الوسني النسبة للنكاح هناك فرق ما الكتاب تنجرسناها معنا بالتفصيل يفرق يفرق بين في في بين بين في بين فرق فرق أخرى ومرت نعم ومن موضوع في بعض الحالات يقتل المسلم نصرانيا مثلا و أ ن ا قلت ليس معنى هذا أ ن ن ا نقتل المعاهد لا ن ح قلنا لا يجوز قتله ومن قتله فقد ارتكب كبيره ة وآذى رسول الله صلى نقتص الله عليه وسلم قتل الله الدية على يعذر لكن ما لواحدين آذى ذميا آذان آذان ويعاقب هذا ما ويدفع يعذر فقدية ومن من فقد فقد من ا ل آ خ ر ل أ ن القصاص له أ ر ك ا ن وله شروط لا بد من توفرها حتى يقع القصاص فلو قتل ذمي مسلما إ ذ او قتل, رمي إذا قتل مسلما ذمي أ قتل ذمي ذميا آ خ ر إذا ذمي مسلما مسلما كفوا الأحوال قتل سيقتل قتل ويقتل بقي أسلم وأسلم أولى بنسلم لأنه لو قتل مسلما فهو له به على كل الأحوال إن بقي على ثم فهو به دينه سيقتل و إ ن أ س ل م سيقتل لكن لو قتل ذمي ذميا آ خ ر ق ل ن ا يقتل به باجماع لكن نفترض أ ن الذمي القاتل أ س ل م قبل أ ن يقام عليه الحد قبل أ ن يقتص منه أ س ل م فهل يقتل بهذا الذمي أ م لا يقتل به ا ل آ ن لا تكافؤ بينهما الذمي بعد أ ن قتل ذميا أ و معاهدا أ س ل م قبل أ ن يقتص منه فهل نقتله ا ل آ ن أ م لا نقتله ل أ ن ه لا تكافؤ بينهما قال لا يسقط القصاص ل أ ن الاعتبار في القصاص ليس بالحاله ة ا ا ل ر ن ة ا ل آ ن وإنما ا ل ع ب ر ة ب ا ل الذي قتل ز م ن ب ه و إ ن م الان ا ع ب ب ر ة ل ز م الذي قتل به وانما ي أ ت م ع ن ا ل آ عدد ن ل ل ص و ر ك ه العبره بهذا ا م ن ى ا ل ع ة ف ي ا بالزمن الذي قتل به فلو قتل أن ذميا قتل ذميا ثم اسلم القاتل وقال يقتص من ما يقال إ ن ه لا ت ك ا ف أ بينهما نعم الان لا كفاءه بينهما ولكنه لما قتل كان كفء وكان القصاص واجبا عليه كوننا تاخرنا بالقصاص حتى اسلم ما يسقط وكان المفوض من ن ب أ ت ق ص ا نعم أنه أسلم لكن أثم فيكفي لا بد من أن يقام أن عليه الحج وكذلك ل يقال لا ا ت ا بينهما الآن لا تكافؤ بينهما لما قتل كان مكافرا قال فلو أسلم القاتل القفاف ف فلو ؤ يسقط نعم ولكنه أسلم قتل لم ك و يقتل الرجل ب ا ل م ر أ ة والخنثى والعالم بالجاهل والشريف ب ا ل خ س ي ر والشيخ بالشاب ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إ ل ى أ ه ل اليمن أ ن الذكر يقتل بالانثى رواه ا ل ن س ا ئ ي و ص حال ه ب ا ح القاتل ا ا حال نحن ع ر في ن ا ف الدروس السابقه ة ب أ ن لو جرح إ ن س ا ن إ ن س ا ن ا آ خ ر وثرت الجراح ة ومات المجروح ف إ ن ه يعتبر قتلا عمدا ويقتص من الجارح الصورة التي معنا الآن والتي اختلف فيها حال الجارح قال ذميا لو جرح ذمي ذمياً وكان أ س ل الجارح م ل التابقة أسلم الجارح قبل ص و ر ة أ يموت العبره م جمي ثم أسلم ج جرحه ر و وهو ح ة ا كما ا ل ح ك ل الأطاح لأن العبرة ا عندنا ب ق ي في كما ذكرت لكم قبل قليل ب ح ا ل ة الجرح الذي أ ف ض ى إ ل ى الموت وهو لما جرح كان كفأا وبناء لما على ذلك لا كان كفأا جرح بد أن يقتص منه يقتص ولكن من الذي يقتص في الصورتين نحن في الصورتين في ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى قتل ثم أ س ل م قبل أ ن يقتص منه ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة جرح ثم أ س ل م ثم سرت الجراحه فمات المجروح قلنا لا م د ة من الاقتصاص منه القاضي القصاص ب أ ن يقتل هو او ب و ا س ط ة موظفه و إ م ا أ ن يخول ولي الدم ب أ ن يقتصه سياتي معنا تفصيله وصوره وما يترتب عليه في ح ا ل ة ا ل خ ط أ أ و ما شابه هذا من ا ل أ م و ر التي تترتب على قتله للقاتل ولا إ ش ك ا ل ف يحق ا ل ق ا ض ي أ ن يقتل هو أ و ب و ا س ط ة وليه أ و أ ن يخول القتل لولي ا ل د ن ي ولكن في ا ل ص و ر ة التي معنا الذمي حينما قتله وجب عليه, عليه القصاص لانه كان مكافئا لكنه ا ل آ ن أ س ل م والذي سيطالب بالقصاص ا ل آ ن أ و ل ي ا ء المقتول واولياء المقتول من النصارى مثلا أ و من اليهود من أ ه ل الذمه فهل يحق للقاضي أ ن يخولهم بالقصاص قال、لا. الفرق ما بينه وبين الذم ي الذي يبقى على ذميته نعم يحق للقاضي أ ن يخول الذميه بقتله لكن هذا الذميه أ س ل م فبما أ ن ه أ س ل م سيقام عليه الحد سنقتص منه ولكن الذي يقيم القصاص هو القاضي ولا يسمح ل أ ه ل ا ل ذ م ة ل أ و ل ي ا ء المقتول أ ن يقتلوه حتى لا يتسلط ك ا ف ر على مسلم ل أ ن الله تعالى قال ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا نعم سنقم ي عليه الحد دولته وقاضيه و إ م ا م ه هو الذي يقم ي عليه الحد من حق النصر ان ي ط ا ل بحقه لا ليس من حقي أ ن يقول أ ن ا الذي أ ق ت ل ي ط ا ل ب أ و ل ي ا ء المقتول ب ا ل ق ط ا ص ويقتص من قبل القاضي المسلم ولذلك قال وفي الصورتين إ ن م ا يقتص له ا ل إ م ا م بطلب ا ل و ا ل ث ولا يفوض, إليه أي لا يفوض الى الذمي على لفوض اليه القتل كما يفوض لمسلم قتل مسلم ما في مانع في ولا يفوض إ ل ي ه تحرزا من ت س ل ي ط الكافر على المسلم فان أ س ل م أسلم ولي ا ل د م قال لا مانع في هذه ا ل ح ا ل ة يجوز للقاضي أ ن يفوض إ ل ي ه قتل القاتل ل أ ن ه صار مكافئا ولا يقال فيه إ ن ه تسليط كافر على مسلم سورة مسلما الإنسان الإسلام الصور لو أن مسلما يرتد والعياذ ولكن يرتد الردة تخرج الإنسان الكفر بالمرتد كافراً ثالثة الآن بالله الإيمان أفضلياً إلى علقة ليس من أن من حيز حيز تبقى ما يعطى حكم ا ك ا ت ر ا ل أ ص ل ي ولا يعطى حكم المسلم ولا يعطى حكم الجن كافر لكن ما زالت به ع ل ق ة الاسلام وبناء ذلك لو رجع إ ل ى ا ل إ س ل ا م ف إ ن ه يطالب باداء ما فاته من العبادات بما ي ن ان ل أصلي أسلم ك ا إذا ف ر إ ه ل المرتد ي ط ا ب بآداء ا فاته الإبادات بما ا من م أن ل ما زالت به ع ل ق ة ا ل إ س ل ا م إ ذ ا قتل ذميا هل يقتل به أ م لا يقتل به فاذا يقتل مسلم ب م ي فإذا قتل مرتد ذميا والمرتد ما زالت علقه ا ل إ س ل ا م ق ا ئ م ة به ايقتل به أ م لا قال و ا ل أ ظ ه ر قتل مرتد بذمي ا و م س ت أ م ن ومعاهد سواء أ عاد إ ل ى ا ل إ س ل ا م أ م لا ل أ ن ه في حاله عدم العود يستوي مع الزم هذا كافر وهذا كافر بل هو أسوأ ح اسوا ل الزم لأن الزمية لو ا من أ ل الإسلام يجب ما قبله ل م ما بينما هذا لو عاد إلى الإسلام فإنه يجب ع د إلى حالا من يقتل فهو الزم فان بقي على ردته ف ي س ت و ي م ع الذمي فيقتل به و إ ن رجع إلى إ ل ل ا س ا م ف ا أيضا قتل لأن العبرة متى قلنا العبرة بالحالة الراهنة بحالة القتل العبرة بحالة القتل قتل أم وحينما متى كان مكافئا للمقتول وبناء على ذلك ف إ ن المرتد يقتل بالذمي سواء بقي على ردته أ م عاد إ ل ى ا ل إ س ل ا م وإذا أولى باب قتل يقتل بمرتد بذمي من باب أولى. ولو قتل ذمي مرتدا ايقتل به قال لا يقتل الذمي بالمرتد لما ذكرناه من أ ن المرتد أ س و أ حالا من الذمي فلا م ك ا ف أ ة بينهما كما أ ن ن ا لا نقتل مسلما بذمي لا نقتل ذمي ا بمرتد هذه ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى و ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى التي يظهر بها أ ث ر ا ل ك ف ا ء ة قلنا ا ك ك ف ا ه يظهر في ث ل ا ث ة أ م و ر ا ل م ك ا ف أ ة أ و ل ا بالدين ثانيا بالرق و ا ل ح ر ي ة قال لا يقتل حر بمن فيه رق ل ا يقتل حر ب م ن فيه ر قل وإن الرق يعني كان في جزء منه رقيق و ب ق ي ة ه حر المبعض الذي يعتبر بعضه حر وبعضه ا ل آ خ ر رقيق قال لقول الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد و ا ل أ ن ث ى ب ا ل أ ن ث ى اقتضى الحصر الا يقتل حر بعبد قال ولما ي رواه البيهقي لا يقاد حر بعبد فالحر لا يعتبر مكافئا بالعبد قال و أ م ا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع أ ن ف ه جدعناه وعلى م ن خَطَاهُ ا ق افتراض ل والإمام المنذر قال ليس وعلى إنه إنه منسوخ ابن حديث حديث بثابث ا صحته ف إ ن ه محمول على ما إ ذ ا اعتقه ثم قتله ل أ ن ه بعد العتق يصير مكافئا له وبناء على ذلك قتله قتل ه ولو قتل ع ب د عبد عبدًا الآن تتأتي معنا الآن الصور تتأتي كالصور التي ذكرناها في ا ل ز م إ ذ ا قتل ثم أ س ل م ه ذ ه ا ل ع ب ر ة ب ا ل ح ا ل ة ا ل ر ا ه ن ة أ م ا ل ع ب ر ة ب ا ل ح ا ل ة التي قتل عليها قال لو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أي ط او ر حرا أ عتق بين الجرح والموت كالذمي ا جرح ز إ ذ ا جرح ز م ي ا آ خ ر ثم أ س ل م ثم ترك الجرح قلنا ل ع ب ر ة ب ح ا ل ة الجرح أ و ح ا ل ة القتل ق ا ل و كذلك هنا ا ل ع ب ر ة ب ح ا ل ة القتل أ و ح ا ل ة الجرح ف إ ذ ا قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أ و عتق بين الجرح والموت فكحدوث ا ل إ س ل ا م أ ي أ ن حكم العبد إ ذ ا اتم كحكم ذ م ي إ ذ ا قتل ثم اتم ف إ ن ه يختص منه ل أ ن ا ل ع ب ر ة ب ا ل ح ا ل ة التي جنى بها هذا ب ا ل ن س ب ة للعبد القن الذي لم يُباعظ قال ومن بعضه حر لو قتل مثله ل قتل العبد العبد عرفنا قتل حر الحر الغرف قتل العبد يقتل قتل العبد للحر يقتل كلêm أولى المباعظ لو قتل مثله قال لا لمي قال لأنه لم يقتل بالبعض الحر البعض الحر الرقيق بالبعض ه به به بعضه منه يقتص الرقيق وإنما قتل عرفنا عرفنا عرفنا ما باب أماً وإنما بعض حر حر من ومن ي كل ذلك المبعض وبناء ذلك لا يمكن أ ن يقام القصاص عليه ل أ ن ن ا لا نستطيع أ ن نقول هذا الجزء الحر يقتل بذلك الجزء الحر و إ ن م ا الجسد كله كيان واحد قال ولا قصاص بين عبد لا قصاص بينهما قال يقتلوا ولا المسلمين لا بينهما المسلم لا لأن بالذنب وحر بين عبد ذنب والحر لا ي ق ت ص ا ل ع بين د ف عبد فلغصد والعبد مسلم والحر ذمي. به مسلم وحر ا ل ذميه ق ت ل ب فلا قصص ب ي ن هذه م مسلم ا لا قصاص بين عبد وحر ذ ه ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة التي يمكن أ ن تظهر بها آ ث ا ر ا ل م ك ا ف أ ة و أ م ا ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة فهي ص و ر ة ا ل ا ب و ة النسب ا ل ا ب و ة والبنوه ة قال قصاص بقتل ولا ولد اي لا يقاد الوالد بولده ولا قصاص بقتل ولد و إ ن سفل الولد يعني لو أ ن الجد قتل ابن ابنه ما يقتل به مهما علم والولد مهما نزل فلا يقتل والد بولده بما رواه الحاكم والبيهقي وصححاه لا يقاد للابن من أبيه ومن حيث ومن ابيه ل أ سبب ف وجود ا ب ن فلا يمكن أ ن يكون الابن ه سببا في اعدام ابيه وهذا من ن ا ح ي ة الام ومن ن ا ح ي ة ا ل أ ب ويشمل الجدات كما يشمل ا ل أ ج د ا د وبناء على هذا ا فتنشوا أيضا معنا كالصور التي حالة اختلاف الدين أو اختلاف الحرية والرفق أننا اثنين تداعيا مجهولا في نشأت ت صور أو لو ي ع رجلان د ولد مجهول ا ن س ب ما يعرف ل م ن هو هذا يقول هذا ابني وهذا يقول هذا ابني كما حدث ويمكن أ ن يحدث دائما تداعيا مجهول ا ن س ب فاشتدت ا ل خ ص و م ة بينهما فقتله أ ح د ه م احدهما رام、وقتله. إذا كان أبا وقتله ولكن فيقتل بابنه ت ثبت ى الآن ما نسبه. فماذا نعمل في هذه الحالة؟ قال ما نعمل نسبه هذه في ا م م ج و ل لابد ا نسب ن ن القائف قد مرت م ع أحكام القائف ننتظر م ا ك ا ن ك النكاع ل على والنسب قال م مباعث ن ن في كلام القائد قال ل لأنه ه ب ق ا فاين نقتله ما س ط ع أ نقتله ننتظر كلام القائف. قال فين الحقه ا ق قال ا ئ ف فين ل أ ا ل ق ا ئ ف ب ا ل آ خ ر إ ذ ا ا ل ق ا ئ ف قال الحقته بفلان مش بالقاتل بالثاني قال نقتله به ل أ ن ه ما قتل ولده قتل انسانا آخر أو قتل إ آ خ ر و إ ذ ا ا ل ح ق و القائف به فلا يقتص منه ل أ ن ه صار أ ب ا أ و كان أ ب ا ب ا ل ح ق ي ق ة وما كنا نعرفه كان م ك ت و م ا مجهولا فلا يمكن أ ن يقتص ب ا ل و ا ل د بولده هذه ص و ر ة من الصور صورة ثانية أشد تعقيدا من هذه الصورة لو أن أخوين ثانية تعقيدا من أن أشد هذه قد اجتمعا على الاجرام وكانا شقيقين لاب وام فقتل احدهما الاب وقتل الثاني ا ل ا م ة وهذا ليس من الصور ا ل م س ت ح ي ل ة ولا ا ل ن ا د ر يقع ف قليل لكنه يقع ونحن أنا أعرف أناسا قتلوا ونعرف أناسا قتلوا وقتل اناسا اناسا انهم احدهما اعرف امهاته اباههم اجتمعا على ليفرض تجرام الاخر فقتل القتل الابا الامة إما أن, يقتلا معا وإما أن يقتلا مرتبا. اما ان يقتلا معا واما ان يقتلا مرتبا وكلاهما م ت ص و ر ولاسيما في هذا العصر وسائل متنوعة لو قتل أحد أخوين الأبى والآخر سورة القتل الأبى الأمة معا سورة الأولى في المعية قال فلكل منهما قصاص على أخيه الآخر قتل فيكل على لأنه قتل أحد أخيه في م و ر ث ة هذا ي ق ت ص بأبيه ا لابيه ذ ي قتل ل أ أخيه م من يقتص أ ب والثاني ي ق ت ص من أ خ ي ه ب أ م ه ولا يرث كل قاتل من قتيله شيئا ل أ ن ه قتلا معا ل ل ح ظ ة و ا ح د ة فالقاتل الذي قتل أ م ه ما يرث منها شيئا ولكن أ خ ا ه يطالب بقتله ل أ ن ه صار ولي ادم وهو قتل أ ب ا ه فلا يرث منه شيئا و ا ل آ خ ر صار وليدم فيطالب بالقصاص من أ خ ي ه ف إ ذ ا اصطلحا قال نعم انا سامحتك وانت ح طبعا إذا كان قد ا ق ا هذا على ي تسامحني والله تسامحا على القتل س فورا و ش ي ا ن معا الانسان بعد ايقاع ا ل ج ر ي م ة يصحو قبل ا ل ج ر ي م ة هناك احقاد ضغائن انسان يصحو الانسان فطالب كل منهما بالقصاص لكن من الذي يقتص منه أ و ل ا قتلا معا فمن الذي يقتص منه أولا يقتص للخصاص ب ا ل ق ر ع ة لانه لا م ز ي ة ل أ ح د ه م ا على ا ل آ خ ر ف ل ا ه م ا قاتل أ ص ل ا ووقع القتل ب ا ل م ع ي ة وبناء على ذلك فيقدم أ ح د ه م ا للقصاص ب ا ل ق ر ع ة وهذا لا إ ش ك ا ل ف ي ه ف إ ن اقتص بها بالقرعه ما في م ش ك ل ة أ و اقتص جاء أ ح د ه م ا وقتل الثاني بلا ق ر ع ة م ن ت ظ ر حتى سطع ا ل ق ر ع ة قال أ ن ا أ ق ت ل ه قام وقتله قتل أ خ ا ه القاتل أيضا بلا قرعه طبعاً لما قتل أ خ ا ه لم يعد هناك من يطالبه بالقتل و أ خ و ه كان سيطالبه واحد سيطالب الثاني ب ا ل أ ب و أ ح د ه م ا يطالب ب ا للام أ م م قتل ل يعد يطالب يوجد ينتقل نعم هناك بالقصاصه من فإنه لكن قال مات المطالب المباشر لكن الحق أم إلى الورثة ف ي أ ت ي ورثته ويطالبون بقتل عمهم م ث ل ان إذا ا ك و و ا أ لم ا ا د ل ق ت و ل يعفو ط ا ل بقتل ب و ن م م لم ه إن ي ع ا بوسائل يعني على نوع من أ ن و ا ع العفو ف إ فإن ن اقتص بها أو مبادرا اقتص بها أحدهما ب أو ل ق ر ع ة أ و م ب ا د ر ا ف ل و المختص ا منه قتل المقتص م س أ ل ة ج د ي د ة يعني إ ش ك ا ل يقع في ح ا ل ة ا ل م ب ا د ر ة ل أ ن عندنا ق ا ع د ة ع ا م ة أ ن القاتل لا يرث موانع الميراث ث ل ا ث ة إ م ا القتل و إ م ا الرق و إ م ا اختلاف الدين فاذا قتل إ ن س ا ن مورثه فانه إ ن ه ل يرث م لا و قتل إ ن س ن فإنه مورثه لا يرث منه ولكن القتل ث ا ر ا يكون بحق وثاره يكون بغير حق فهل نمنع القاتل من الميراث ولو كان بحق اختلف الفقهاء في هذا اذا قتل بغير حق فلا خلاف في انه يمنع من الميراث فاذا قتل بحق ايمنع من الميراث ام لا اختلفوا والاصح عندنا انه يمنع من الميراث سدا للذريعه وذرا للشبهه قال يمنع القاتل من الميراث ولو كان قاتلا بحق فاذا جرينا على هذا القول, إذا جرينا على هذا القول فالاخ لما قتل أ خ ا ه بادر وقتل أ خ ا ه يمنع, يمنع من الميراث ما يرث من أ خ ي ه شيئا نفسر ضمن أن أخاه لا يوجد عنده وإنما عنده ورثة يمكن أن الأخ في ورثة يشاركهم ميراث أخاه أولاد الأخ أخي أخاه لا قام وقتل يوجد يوجد إ ذ ا قلنا إ ن القاتل لا يرث من مورثه ولم يحق لاولياء المقتول أ ن يطالبوا بقتل ا ل أ خ الثاني و أ م ا إ ذ ا قلنا إ ن القاتل إ ذ ا قتل بحق يرث من مورثه قتل بحق يرث من مورثه من فقام أ ح د ا ل أ خ و ي ن اللذين قتلا فقتل أ خ ا ه لما قتل أ خ ا ه صار من ا ل و ر ث ة إ ذ ا قلنا ب أ ن القاتل بحق يرث قتله بحق ام بغير حق قتله بحق ل أ ن أ خ ا ه قاتل و إ ن كان هو أ ي ض ا قاتل لانه لما قتل ا ل آ ن المره ا ق ا و ل قتل بغير حق ما اقمنا عليه الحد ما ا ق ت ص ص ن ا منه ب س ر ع ة قام وقتل أخاه. اخاه قتله بحق ا ل آ ن إ ذ ا قلنا إ ن القاتل بحق يرث يسقط عنه اختصاص ل أ ن ه ورث جزءا من حق ال... ك اخيه ن من حق أ المقتول ا ل آ ن أ ن يطالب بالاقتصاص منه لكنه لما مات انتقل هذا الحق إ ل ى ا ل و ر ث ة وهو واحد من ا ل و ر ث ة و س ي أ ت ي معنا أ ن حق القصاص إ ذ ا اشترك فيه عدد من الناس وقال أ ح د ه م أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ع ف و عن مال ما يقتص من الجاني يجب أ ن يتفق الجميع و ا ل آ ن هو صار أ ح د ا ل و ر ث ة وبناء على ذلك ما عاد يقتص منه ل أ ن ا ل ب ق ي ة لو اتفقوا ما يستطيعون أ ن يوقعوا أ و أن يقتادوا من عمهم لانه ي س ل أقول عم إ عمهم لأن لو أ ن ل كانوا أ و ل ا د يحجبون ا ل أ خ من الايراد لكن أ ق و ل الورثه يعني كان من حقهم أ ن يطالبوا بقتله إ ذ ا قلنا ب أ ن القاتل بحق ل ا يرث وإذا ق ل ن إنه يرث عند من أن ا ما عاد من حقهم أن يطالب حقهم يرث ذلك قتله و ل لأنه ل و يتفقوا واحدا و من ر ث ة وذلك ه ذ ا ا ليست ح ق هذه الصورة ل صعبه ولكنها م ت د ا خ ل ة س ه ل ة ولكنها م ت د ا خ ل ة تحتاج إ ل ى تفكير ي ز ي ر انسان يستطيع طيب. وأما الصورة الثانية إذا قتل بالمعية ان يستوعبها